بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثاني وثلاثون المجلد الثاني الصفحة ستة وثلاثون و وألف قال رحمه الله فصل وكذلك الكلام في الإيجاب في حق الله سواء والأقوال فيه كالأقوال في التحريم. وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على نفسه وحق على نفسه قال تعالى وكان حق علينا نصر المؤمنين وقال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فغل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعذل عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اتدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في غير حديث من فعل كذا كان على الله أن يفعل به كذا وكذا في الوعد والوعيد ونظير هذا ما أخبر به سبحانه من قسمه لا يفعلن ما أغسم عليه كقوله نسأل لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جيثيا وقوله لنهلكن الظالمين وقوله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وختلوا لا اكفرا عنهم سيئاتهم ولو دخلن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقوله لامن ان جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين وقوله فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين وقوله فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي لا لأقتصن للمظلوم من الظالم ولو لطمة ولو ضربة بيد إلى أمثال ذلك من صيغ القسم المتضمن معنى إجاب المقسم على نفسه أو منعه نفسه وهو القسم الطلبي المتضمن للحظ والمنع بخلاف القسم الخبري المتضمن للتصديق أو التكذيب ولهذا قسم الفقهاء غيرهم اليمين إلى موجبة للحظ والمنع أو للتصديق والتكذيب قالوا وإذا كان معقولا من العبد أن يكون طالبا من نفسه وتكون نفسه طالبة منه كقوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء وقوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مع كون العبد له آمر وناه فوقه فالرب تعالى الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يمتنع منه أن يكون طالبا من نفسه فيكتب على نفسه ويحق على نفسه ويحرم على نفسه بل ذلك أولى وأحرى في حقه من تصوره في حق العبد وقد أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله قال وكتابه ما كتبه على نفسه وإحقاقه ما أحقه عليها متضمن لإرادته ذلك ومحبته له ورضاه به وأنه لا بد أن يفعله وتحريمه ما حرمه على نفسه متضمن لبغضه لذلك وكرهته له وأنه لا يفعله ولا ريب أن محبته لما يريد أن يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته واختياره وكراهته للفعل وبوضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء وهذا غير ما يحبه من فعل عبده ويكرهه منه فذاك نوع وهذا نوع ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلوهما تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل وبهذا التفصيل يسفر لك وجه المسألة ويتبلج صبحها ففرق بين فعله هو سبحانه الذي هو فعله وبين فعل عباده الذي هو مفعوله فمحبته تعالى وكراهته للاول توجب وقوعه وامتناعه وأما محبته وكراهته للثاني فلا توجب وقوعه ولا امتناعه فإنه يحب الطاعة والإيمان من عباده كلهم وإن لم تكن محبته موجبة لطاعتهم وإيمانهم جميعا إذ لم يحب فعله الذي هو إعانتهم وتوفيقهم وخلق ذلك لهم ولو أحب ذلك لستلزم طاعتهم وإيمانهم ويبغض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم ولم تكن هذه الكراهه والبغض مانعة من وقع ذلك منهم إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم لما له في ذلك من الغايات المحبوبة التي فواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من إيمانهم وطاعتهم وتعقل ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر الناس وقد أشرنا إليه فيما تقدم من الكتاب فالرب تعالى يحب من عباده الطاعة والإيمان ويحب مع ذلك من تضرعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وتجاوزه ما هو ملزوم لمعاصيهم وذنوبهم ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. وإذا عقيل هذا في حق المذنبين فيعقل مثله في حق الكفار وأن خلقهم واضلالهم لازم لأمور محبوبة للرب تعالى لم تكن تحصل إلا بوجود لازمها اذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع فكانت تلك الأمور المحبوبة والغايات المحمودة متوقفة على خلقهم واضلالهم توقف الملزوم على لازمه وهذا فصل معترض لم يكن من غرضنا وإن كان أهم مما سغن الكلام لأجله ونكتة المسألة الفرق بينما هو فعل له تستلزم محبته وقوعه منه وبين ما هو مفعول له لا تستلزم محبته له وقوعه من عبده وإذا عرف هذا فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وإطماع الشرور واقعة في مفعولاته المنفصلة التي لا يتصف بها دون أفعاله القائمة به ومن كشف له هذا المقام فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فهذا الفرق العظيم يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقول كثير من الناس في هذا الباب وهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظلم فهو وبالنسبة إلى فاعله المكلف الذي قام به الفعل كما أنه بالنسبة إليه يكون زنا وسرقة وعدوانا وأكلا وشربا ونكاحا فهو الزاني السارق الاكل الناكح الله خالق كل فاعل وفعله وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت به كما أن نسبة صفات المخلوقين إليه كطوله وقزره وحسنه وقبحه وشكله ولونه ليست كنسبتها, ليست كنسبتها إلى خالقها فيه فتأمل هذا الموضع واعط الفرق حقه وفرق بين النسبتين فكما أن صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وإن كان هو خالقها فكذلك أفعاله ليست أفعال لله تعالى ولا إليه وإن كان هو خالقها فلنرجع الآن إلى ما نحن بصدده فنقول الأمر الذي كتبه على نفسه مستحق عليه الحمد والثناء وتعالى وتقدس عن تركه إذ تركه مناف للثناء والحمد الذي يستحقه عليه متضمنا لما يستحقه من ذلك لذاته بقطع النظر عن كل فعل وكذلك ما حرمه على نفسه ومستحق للحمد والثناء على تركه فهو يتعالى ويتقدس عن فعله لأن فعله منافر لما يستحقه من الحمد والثناء على تركه متضمنا لما يستحقه لذاته وهذا بحمد الله بين عند من أوتي العلم والإيمان وهو مستقر في فطرهم لا ينسخه منها شبهات المنطلين وهذا الموضع مما خف على طائفتي القدرية والجبرية فخبطوا في عشواء وحطبوا في ليلة ظلماء والله الموفق الهادي للصواب فصل وقد ظهر بهذا بطلان قول الطائفتين معا الذين وضعوا لله شريعة بعقولهم أوجبوا عليه وحرموا منها ما لم يوجبه على نفسه ولم يحرمه على نفسه وسووا بينه وبين عباده فيما يحصل منهم ويقبح وبذلك استطال عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وكشفوا عوراتهم وبيّنوا فضائحهم وكذلك بطلان قول الطائفة التي جوزت عليه كل شيء وأنكرت حكمته وجعلت في الحقيقة ما يستحقه من الحمد والثناء على ما يفعله مما يمدح بفعله وعلى ترك ما يتركه مع قدرته عليه مما يمدح بتركه وجعلت النوعين واحدا ولا فرق عندهم بالنسبه إليه تعالى بين فعل ما يمدح بفعله وبين تركه ولا بين ترك ما يمدح بتركه وبين فعله وبهذا تسلط عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وبينوا فضائحهم قال المتوسطون وأما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه الفضائح والأباطيل فإن لم نوافق طائفة من الطائفتين على كل ما قالت بل وافقنا كل طائفة فيما أصابت فيه الحق وخالفناها فيما خالفت فيه الحق فكنا أسعد به من الطائفتين ولله المنة والفضل وهذا قولنا قد أوضحناه في هذه المسألة غاية الإضاح وأفصحنا عنه بما أمكننا من الإفصاح فمن وجد سبيلا إلى المعارضة أو رام طريقا إلى المناقضة فليبدها فإن من وراء الرد عليه وإهداء عيوب مقالته إليه ونحن نعلم أنه لا يرد علينا مقالتنا إلا بإحدى المقالتين التي كشفنا عن عوارهما وبينا فسادهما فليستر عوره مقالته ويصلح فسادها ويرم شعثها ثم يلقى خصومه بها فالمحاكمة إلى النقل الصريح والعقل الصحيح والله مستعان الوجه الثاني والستون قولكم الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع لأنه لو ثبت لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أقام حجته برسله إلى آخره فيقال لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه والحجة إنما قامت على العباد بالرسل ولكن هذا الوجوب والتحريم أخص من مطلق الوجوب والتحريم ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم فمن أين ينتفي مطلق الوجوب والتحريم بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب؟ وإن تخلف عنه مقتضاه لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره وقد قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فأخبر تعالى ان ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لألا يقولوا ربنا لولا ارسلت أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا الذين يقولون إن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها بل إنما قابحت بالنهي فقط والذين يقولون إنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة فتضمنت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسها ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها ولم تقتضي توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق بين الأمرين الوجه الثالث والستون قولكم كيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا غيب عنا فبما يعرف أنه رضي عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن معلومه ومحكومه مخبر فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس فإنه ليس كمثله شيء فيقال هذا لازم للمعتزلة ومن وافقهم حيث يوجبون على الله تعالى ويحرمون بالقياس على عباده ولا ريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله ولكن من أين ينفي ذلك إثبات صفات لأفعال إن حسنها وقبحها عقلاً ولم يعلم ترتب الثواب والعقاب عليها إلا بالرسالة كما نصرناه فانتم عشر النفات سلبتم الأفعال خواصها وصفاتها التي لا تنفك عنها ولا تعقل مجردة عنها أبدا وظنتم أن قول المعتزلة الباطل في إيجابها وتحريمها على الله لا يتم إلا بهذا النفي فاخطاتم في الأمرين معا فإن بطلان قولهم لا يتوقف على نفي الحسن والقبح ونفيهما باطل وخصومكم من المعتزلة أثبتوا لله شريعة عقلية أوجبوا عليه فيها وحرموا بمقتضى عقولهم وظنوا أنهم لا يمكنهم إثبات الحسن والقبح إلا بذلك فأخطأوا في الأمرين معا فإن الله تعالى لا يقاس بعباده في أفعاله كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته فليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وإثبات الحسن والقبح لا يستلزم هذا لإجابة والتحريم العقليين فليتامل اللبيب هذه الدقائق التي هي مجامع ماخذ الفرق فيها يتبين أن الناس إنما تكلموا في حواشي المسألة ولم يخوضوا لجتها ويقتحموا غمرتها والله المستعان واما الزامكم لخصومكم من المعتزله تلك اللوازم فلا ريب انها مستلزمه لبطلان قولهم مع اضعافها من اللوازم التي تبين فساد مذهبهم التي تبين فساد مذهبهم ونحن مساعدوكم عليها كما لا محيد لكم عن إلزاماتهم فمنها أنكم سددتم على أنفسكم طريق الاستدلال بالمعجزة على النبوة حيث جوزتم على الله أن يؤيد بها الكذاب كما يؤيد الصادق وعندكم أن كلا الأمرين بالنسبة إليه تعالى سواء ولم تعتذروا عن هذا الإلزام المقاوم لسائر إلزاماتكم بعذر صحيح وهذه أعذاركم مسطوره في الصحائف ومنها الزام الافحام بنفي المكلف النظر في المعجزة لعدم الوجوب عقلا واعتذاركم عن هذا الإلزام بأن الوجوب ثابت نظر أو لم ينظر اعتذار يبطل أصلكم فإن ثبوت الوجوب بدون نظر المكلف لو كان شرعيا لتوقف على الشرع المتوقف في حق المكلف على النظر في المعجزة فلما ثبت الوجوب وإن لم ينظر في المعجزة علم أن الوجوب عقلي لا يتوقف على ثبوت الشرع فإن قيل هو ثابت في نفس الأمر على تقدير ثبوت الرسالة قيل فحينئذ يعود الإلزام وهو أنه لا ينظر حتى يجب ولا يجب حتى تثبت الرسالة ولا تثبت حتى ينظر ولهذا عدل من عدل إلى مقابلة هذا الإلزام بمثله وقالوا هذا لازم للمعتزلة لأن الوجوب عندهم نظري وهذا لا يغني شيئا ولا يدفع الالزام المذكور بل غاياته مقابلة الفاسد بمثله وهو لا يجدي في دفع الالزام شيئا وهذا يدل على بطلان المقالتين وأما نحن فلنا في دفع هذا الالزام عشرة مسالك وليس هذا موضع هذه المسألة وإنما المقصود أن المعتزلة ألزمت نظير ما ألزموهم به ومنها الزام التعطيل للشرائع جملة وقد تقدم بيانه قريبا حيث بينا أن متعلق الأمر والنهي إنما هو فعل العبد الاختياري فإذا بطل أن يكون له فعل اختياري بطل متعلق الأمر والنهي فيلزم بطلان الأمر والنهي لأن وجوده بدون متعلقه محال إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبل فلا نطيل باعادتها قالوا أما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه اللوازم من الطرفين فإنا لم نسلك واحدا من الطرفين فلا سبيل لأحد الطائفتين إلى إلزامنا بلازم واحد باطل ولله الحمد فمن رام ذلك فليبده فإن قيل فمن أصلكم إثبات التعليل والحكمة في الخلق والأمر فما تصنعون بهذه اللوازم التي ألزمناها المعتزلة وماذا جوابكم عنها إذا وجهناها إليكم؟ قيل لا ريب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وشهدت به الفطر والعقول من الحكمة في خلقه وأمره ونقول إن كل ما خلقه وأمر به فله فيه حكمة بالغه وآيات باهرة لأجلها خلقه وأمر به ولكن لا نقول إن الله تعالى له في خلقه وأمره كله حكمة مماثلة لما للمخلوق من ذلك ولا مشابهة له بل الفرق بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين وكالفرق بين الوصفين والذاتين فليس كمثله شيء في وصفه ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله بل الفرق بين الخالق والمخلوق في ذلك كله أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والفطر وعلى هذا فجميع ما ألزمتموه لأصحاب الصلاح والأصلح بل وأضعافه وأضعاف وأضعافه لله فيه حكمة يختص بها لا يشاركه فيها غيره ولأجلها حسن منه ذلك وقبح من المخلوق لانتفاء تلك الحكمة في حقه وهذا كما يحصل منه تعالى مدح نفسه والثناء على نفسه وإن قبح من أكثر خلقه ذلك ويليق بجلاله الكبرياء والعظمة ويقبح من خلقه تعاطيهما كما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرياء وزاري والعظمة ردائي فمن زعل واحدا منهما عذبته وكما يحصل منه إماتة خلقه وابتلاؤهم وامتحانهم بانواع المحن ويقبح ذلك من خلقه وهذا أعظم من أن تذكر أمثلته فليس بين الله وبين خلقه جامع يوجب أن يحصل منه ما حصل منهم ويقبح منه ما قبح منهم وإنما تتوجه تلك الالزامات إلى من قاس أفعال الله بأفعال عباده وأما من أثبت له حكمة تختص به لا تشبه ما للمخلوقين من الحكمة فهو عن تلك الالتزامات بمعزل ومنزله منها أبعد منزل ونكتة الفرق أن بطلان الصلاح والأصلح لا يستلزم بطلان الحكمة والتعليل والله الموفق الوجه الرابع والستون قولكم أنتم فتحتم بهذه المسألة طريقه للاستغناء عن النبوات وسلطتم عليكم بها الفلاسفة والبراهمة والصابئة وكل منكر للنبوات فإن هذه المسألة باب بيننا وبينهم فإنكم إذا زعمتم أن في العقل حاكما يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويعتقض الثواب ورقب لم تكن الحاجة إلى البعتات ضرورية لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم إلى آخره قال المثبتون هذا كلام هائل وهو عند التحقيق باطل لو أنصف مورده لعلم أن وهو كما قال الأول رمتني بدائها وانسلت وقد بينا أن النفاة سدوا على أنفسهم طريقة إثبات النبوة بإنكار مادي المسألة وقالوا إنه يحصل من الله كل شيء حتى إظهار المعجزة على يد الكاذب ولا فرق بالنسبة إليه بين إظهارها على يد الصادق ويد الكاذب وليس في العقل ما يدل على استحالة هذا وجواز هذا وتوقف معرفته على السمع لا سيما إذا انضم إلى ذلك إنكار كون العبد فاعلا مختارا البتة فإن ذلك يسد الباب جملة لأن متعلق الأمر والنهي إنما هو أفعال العباد الاغتيارية فمن لا فعل له ولا اختيار أصلا فكيف يعقل أن يكون مأمورا منهيا وقد تقدم حديث الإفحام وعجزكم عن الجواب عنه قالوا وأما نحن فإن سهلنا بذلك الطريق إلى إثبات النبوات بل لا يمكن إثباتها إلا بالاعتراف بهذه المسألة فإنه إذا ثبت أن من الأفعال حسنا ومنها قبيحا وأن إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح وأن الله يتعالى وتقدس عن فعل القبائح علمنا بذلك صحة نبوة من أظهر الله على يديه الآيات والمعجزات وأما أنتم فإنكم لا يمكنكم العلم بذلك قالوا وكذلك نحن قلنا إن العبد فاعل مختار لفعله وأوامر الشرع ونواهيه متوجهة إلى مجرد فعله الاختياري القائم به وهو متعلق الثواب والعقاب وأما أنتم فلا يمكنكم ذلك لأن تلك الأفعال عندكم هي فعل الله في العبد لا صنع للعبد فيها أصلا فكيف توجه أمر الشرع ونهيه إلى غير فاعل بل يؤمر وينهى بما لا قدرة له عليه البتة بل بفعل غيره قالوا فليتدبر المنصف هذا المقام فإنه يتبين له أنه سد على نفسه طريق النبوات وفتح بابا لاستغناء عنها قالوا وأيضا فإن الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه والفطرة الأولى هي خاصة الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات وأما الفطرة الثانية فمشتركة بين أصناف الحيوان وحجة الله عليه إنما تقوم بواسطه الفطره الأولى ولهذا اختص من بين سائر الحيوانات بإرسال الرسل إليه وبالأمر والنهي والثواب والعقاب فجعل سبحانه في عقله ما يفرق بين الحسن والقبح وما ينبغي اثاره وما ينبغي اجتنابه ثم قام عليه حجته برسالة بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالة وحسن الإرسال وحسن ما تضمنته من الأوامر، وقبح ما نهد عنه، فإنه لولا ما ركب في عقله من إدراك ذلك لما أمكنهم عرفت حسن الرسالة وحسن المأمور، وقبح المحظور، ولهذا قلنا إن من أنكر الحسن والقبح العقليين لزمه إنكار الحسن والقبح الشرعيين، وإن زعم أنه مقر به، فإن إخبار الشرع عن الفعل بأنه حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه كذلك، فإذا كان في نفسه ليس بحسن ولا قبيح فإن هذا الخبر لا مخبر له إلا مجرد تعلق افعل أو لا تفعل به وهذا التعلق عندكم جائز أن يكون بخلاف ما هو به وأن يتعلق الطلب بالمنهي عنه والنهي بالمأمور به والتعلق لم يجعله حسنا ولا قبيحا بل غايته أن جعل الفعل مأمورا منهيا فعاد الحسن والقبح إلى مجرد كونه مأمورا منهيا ولا فرق عندكم بالنظر إلى ذات الفعل بين النوعين بل ما كان مأمورا يجوز أن يقع منهيا وبالعكس فلم يكتسب الأمر والنهي صفة حسن ولا قبح اصلا فلا حسن ولا قبح إذن عقلا ولا شرعا وإنما هو تعلق الطلب بالفعل والترك وهذا مما لا خلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال خواصة وصفات عليها في أنفسها اقتضت أن يمر بحسنها وينهى عن سيئها ويخبر عن حسنها بما هو عليه ويخبر عن قبيحها بما تكون عليه فيكون الخبر مخبر ثابت في نفسه وللأمر والنهي متعلق ثابت في نفسه قالوا فعلمه من العقل بحسن الحسن وقبح القبيح ثم علمه بأنما ما أمرت به الرسل هو الحسن وما نهت عنه والقبيح طريق إلى تصديق الرسل وأنهم جاءوا بالحق من عند الله ولهذا قال بعض الأعراب وقد سئل بماذا عرفت أن محمد رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته امر به افلا ترى هذا العربي كيف جعل مطابقة الحسن والقبح الذي ركب الله في العقول ادراكه لما جاء به الرسول شاهدا على صحة رسالته وعلم عليها ولم يقل إن ذلك يفتح طريق الاستغناء عن النبوة بحاكم العقل، قالوا وايضا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البحثة، فحينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة، ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا، ولا يدل عليه، بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشر بتفصيله أو قبحه، فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه إلى أن تأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه وما إدركوا العقل الصريح من ذلك أدت الشرائع بتقريره وما كان حسنا في وقت قبيحا في وقت ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه آتت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه وكذلك الفعل يكون مجتملا على مصلحة ومفسدة ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته فيتوقف العقل في ذلك فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة وتنهى عن راجح المفسدة وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره، والعقل لا يدرك ذلك، فتأدي الشرائع ببيانه، فتأمر به من هو مصلحة له، وتنهى عنه من هو مفسرة في حقه، وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر، وفي ضمنه مصلحة عظيمة، لا يهتدي إليها العقل، فلا تعلم إلا بالشريك الجهاد والقتل في الله، ويكون في الظاهر مصلحة، وفي ضمنه مفسدة عظيمة، لا يهتدي إليها العقل، فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجحة هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك الحاجة إلى الرسل ضرورية بل هي فوق كل حاجة فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولهذا يذكر سبحانه عباده نعبه عليهم برسوله ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن لشد ذيادتهم إليه ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه وأنه لا سعادة لهم وأنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسل فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها فمن اين له معرفة الله بأسمائه وصفاته وآله التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسوله. ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه؟ وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه؟ ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله؟ إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغت عن الله وليس في العقل طريق إلى معرفته فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها بالعقل مغنياً عما جاءت به الرسل فظهر أن ما ذكرتموه مجرد تهويل مشحون بالأباطيل والحمد لله وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة في معرفة النبوات وأنهم لا علم عندهم بها إلا كعلم عوام الناس بما عندهم من العقليات بل علمهم بالنبوات وحقيقتها وعظم قدرها وما جاءت به أقل بكثير من علم العامة بعقلياتهم فهم عوام بالنسبة إليها كما ان من لم يعرف علومهم عوام بالنسبة إليهم فلولا النبوات لم يكن في العالم علم نافع للبتة ولا عمل صالح ولا صلاح في معيشة ولا قوام لمملكة ولا ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعد بعضها على بعض وكل زين في العالم فمن آثار النبوة وكل شيء وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعالم حينئذ جسد روحه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه ولهذا إذا تم انكساف شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من آثارها البتة، انشقت سماؤه وانتثرت كواكبه، وكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله، وزلزلت أرضه وأهلك من عليها، فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة، ولهذا كان كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة أهله أحسن حالا وأصلح بالا من الموضع الذي يخفى فيه آثارها، وبالجملة فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس، وأعظوا من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه فصل وأما ما ذكر الفلاسفه من مقصود الشرائع وان ذلك لاستكمال النفس قوى العلم والعمل والشرائع تارد ببتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره إلى آخره فهذا مقام يجب الاعتناء بشانه والا نضرب عنه صفحة فنقول للناس في المقصود بالشرائع والاوامر والنواهي أربعة طرق أحدها طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبين إلى الملل إن المقصود بها تهذيب وأخلاق النفوس وتعديلها لتستعد بذلك لقبول الحكمة العلمية والعملية ومن من يقول لتستعد بذلك لأن تكون محل لانتقاش صور المعقولات فيها ففائدة ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة من صقل للمرآة لتستعد لظهور الصور فيها وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة ولهذا رام فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة كما فعل ابن سينا الفرابي وأضرابهما فأل بهم إلى أن تكلموا في خوارق العادات والمعجزات على طريقة الفلسفة المشائين وجعلوا لها أسبابا ثلاثة أحدها القوى الفلكية والثاني القوى النفسية والثالث القوى الطبيعية وجعلوا جنس الخوارق الجنس واحدا وأدخلوا مال السحرة وأرباب الرياضات والكهنة وغيرهم مع مال الأنبياء والرسل في ذلك وجعلوا سبب ذلك كله واحدا وإن اختلفت بالغايات والنبي قصده الخير والساحر قصده الشر وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم وأخبثها وهو مبني على إنكار الفاعل المختار وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على تغيير العالم ولا يخلق شيئا بمشيئته وقدرته وعلى إنكار الجن والملائكة ومعاد الأجسام وبالجملة فهو مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وليس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف باطلهم وفضائحهم إذ المقصود ذكر طرق الناس في المقصود بالشرائع والعبادات وهذه الفرقة غاية ما عندها في العبادات والأخلاق والحكمة العلمية أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العمليه ولها تصور وعلم بقوتها العلمية فقالوا كمال الشهوة في العفة وكمال الغضب في الحلم والشجاعة وكمال القوة النظرية بالعلم والتوسط في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشرائع وهو عندهم غاية كمال النفس وهو استكمال قوتها العلمية والعملية فاستكمال قوتها العلمية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس واستكمال قوتها العملية بالعدل وهذا غاية ما عندهم من العلم والعمل وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال لها بدونه البتة وهو الذي خُلقت له وأريد منها بل ما عرفه القوم لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقه إلا نزر يسير غير مجد ولا محصر للمقصود وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة ما ينبغي لجلاله وما تعالى ويتقدس عنه ومعرفة أمره ودينه والتمييز بين مواقع رضاه وسخطه واستفراغ الوسع في التقرب إليه وامتلاء القلب من محبته بحيث يكون سلطان حبه قاهرا لكل محبه ولا سعالة العبد في دنياه ولا في أخرىه إلا بذلك ولا كمال لضوح بدون ذلك البتة وهذا هو الذي خلق له وأريد منه بل ولأجله خلق السماوات والأرض واتخذت الجنة والنار كما سيأتي تقريره من أكثر من مئة واج إن شاء الله ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خبر بل هم في واد وأهل الشأن في واد وهذا هو الدين الذي أجمعت الأنبياء عليه من أولهم إلى خاتمهم كلهم جاء به وأخبر عن الله أنه دينه الذي رضيه لعباده وشرعه لهم وأمرهم به كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به براهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا من فطارة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين مقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله وبها بعثات الرسل ونزرت جميع الكتب ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك قال تعالى وَوَيْلٌ للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه أي لا يؤتون ما تزكى به أنفسهم من التوحيد والإيمان ولهذا فسرها غير واحد من السلف بأن قالوا لا يؤتون الزكاه لا يقولون لا إله إلا الله فاعبادة الله وحده لا شريك له وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه هو أعظم وصية جاءت بها الرسل ودعوا إليها الأمم وسنبين إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها الذي لا أحب إليها منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب إليه وأن النفس محتاجة بل مضطرة إليه من حيث هو معبودها ومحبوبها وغاية مرادها أعظم من اضطرارها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطرها ولهذا كان من آمن بالله خالقه ورازقه وربه ومليكه ولم يؤمن بأنه لا إله يعبد ويحب ويخشى ويخاف غيره بل أشرك معه في عبادته غيره فهو كافر به مشرك شدكا لا يغفره الله كما قال تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله فأخبر أن من أحب شيئا سوى الله مثل ما يحب الله فقد اتخذ من دون الله ندا ولهذا يقول أهل النار لمعبوديهم وهم معهم فيها تالله إن كنا في ضلال مبين اذن سويكم برب العالمين وهذه التسوية إنما كانت في الحب والتأله لا في الخلق والقدره والطبوبية وهي العد الذي أخبر به عن الكفار بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأصح القولين أن المعنى ثم الذين كفروا يعدلون بربهم فيجعلون له عدلا يحبونه ويعبدونه كما يحبون الله ويعبدونه فما ذكره الفلاسفة من الحكمة العلمية والعملية ليس فيها من العلوم والأعمال ما تسعد به النفوس وتنجو به من العذاب فليس في حكمتهم العلمية إيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه وليس في حكمتهم العملية عبادته وحده لا شريك له واتباع مرضاته واجتناب مساخطه ومعلوم أن النفوس لا سعارة لها ولا فلاحة إلا بذلك فليس في حكمتهم العلمية والعملية ما تسعد به النفوس وتفوز ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمم السعداء في الآخرة وهم الأمم الأربعة المذكرون في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصبيل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه الكمالات الأربعة التي ذكرها الفلاسفة للنفس لابد منها في كمالها وصلاحها ولكن قصروا غاية التقصير في أنهم لم يبينوا متعلقها ولم يحدوا لها حدا فاصلا بين ما تحصل به السعادة وما لا تحصل به فإنهم لم يذكروا متعلق العفة ولا عماذا تكون ولا مقدارها الذي إذا تجاوزه العبد وقع في الفجور وكذلك الحلم لم يذكروا مواقعه ومقداره وأين يحصل وأين يقبح وكذلك الشجاعة وكذلك العلم لم يميز العلم الذي تزكو به النفوس وتسعد من غيره بل لم يعرفوه أصلا وأما الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فبينوا ذلك غاية البيان وفصلوه أحسن تفصيل وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريما مطلقا لم يبه منها شيئا لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير فإنها تحرم في حال وتباح في حال وأما هذه الأربعة فهي محرمة مطلقة فالفواحش متعلقة بالشهوة وتعديل قوة الشهوات باجتنابها والبغي بغير الحق متعلق بالغضب وتعديل القوة الغضبية باجتنابه والشرك بالله ظلم عظيم بل هو الظلم على الاطلاق وهو مناف للعدل والعلم وقوله هو أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله وذلك يستلزم ايجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له فإن النفس لها القوتان العلمية والعملية وعمل الإنسان عمل اختياري تابع لإرادة العبد وكل إرادة فلها مراد وهو إما مراد لنفسه وإما مراد لغيره ينتهي إلى المراد لنفسه ولا بد. فالقوة العملية تستلزم أن يكون للنفس مراد تستكمل بإرادته فإن كان ذلك المراد مضمحلاً ثانياً زالت الإرادة بزواله ولم يكن للنفس مراد غيره ففاتها أعظم سعادتها وفلاحها فيجب إذن أن يكون مرادها الذي تستكمل بإرادته وحبه وإيثاره باقياً لا يفنى ولا يزول وليس ذلك إلا الله وحده وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالى وكونه مرادا والعبد مريد الله فإن هذا مما أشكل على بعض المتكلمين، حيث قالوا إن الإرادة لا تتعلق إلا بحادث، وأما القديم فكيف يكون مرادا وخفي عليهم الفرق بين الإرادة الغائية والإرادة الفاعلية، وجعلوا الإرادتين واحدة، والمقصود أن هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس، وإنما جعلوا كمالها في تعديل الشهوة والغضب، والشهوة هي جلب ما ينفع البدن ويبقى ويوقي النوع والغضب دفع ما يضر البدن، وما تعرضوا لمراد الروح المحبوب لذاته، وجعلوا كمالها العلمية في مجرد العلم، وغالطوا في ذلك من وجوه كثيرة، منها أن ما ذكروه لا يعطي كمال النفس الذي خلقت له كما بينا ومنها أن ما ذكروه في كمال القوة العملية إنما غايته إصلاح البدن الذي هو آلة النفس، ولم يذكروا كمال النفس الإرادية والعملية بالمحبة والخوف والرجاء ومنها أن كمال النفس في العلم والإرادة لا في مجرد العلم فإن مجرد العلم ليس بكمال للنفس ما لم تكن مديدة محبة لمن لا سعادة لها إلا بإرادته ومحبته فالعلم المجرد لا يعطي النفس كمالا ما لم تقترن به الإرادة والمحبة ومنها أن العلم لو كان كمالا بمجرده لم يكن ما عنده من العلم كمالا للنفس فإن غاية ما عندهم إما علوم رياضية صحيحة مصالحها من جنس مصالح الصناعات وربما كانت الصناعات اصلح وأنفع من كثير منها وإما علم طبيعي صحيح غايته معرفة العناصر وبعض خواصها وطباعيها ومعرفة بعض ما يتركب منها وما يستحيل من المركبات إليها وبعض ما يقع في العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها وأي كمال للنفس في هذا وأي سعاده لها فيه وإما علم إلهي كله باطل لم يوفقوا لإصابة الحق فيه في مسألة واحدة ومنها أن كمال النفس وسعادتها المستفادة من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليس عندهم اليوم منه حس ولا خبر ولا عين ولا أثر فهم أبعد الناس من كمالات النفوس وسعاداتها وإذا عرف ذلك أنه لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا تصلح إلا به ولا تكمل إلا بحبه وإيثاره وقطع العلائق عن غيره وان ذلك هو النهاية وغاية مطلوبها ومرادها الذي إليه ينتهي الطلب فليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو قال تعالى أم اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وليس صلاح الإنسان وجده وسعادته إلا بذلك بل وكذلك الملائكة والجن وكل حي شاعر لا صلاح له إلا بأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده وغاية مراده وسيمر بك إن شاء الله بسط القول في ذلك وإقامة البراهين على هذا المطلوب الأعظم الذي هو غاية سعادة النفوس وأشرف مطالبها فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان طرق الناس في مقاصد العبادات الطريق الثاني طريق من يقول من المعتزله ومن تابعهم ان الله سبحانه عرضهم بها للثواب واستاجرهم بتلك الاعمال الجزاء فعاوضهم عليها معاوضه قالوا والانعام منهم في الاخره بدون الاعمال غير حسن لما فيه من تكدير منه العطاء ابتداء ولما فيه من الاخلال بالمدح والثناء والتعظيم الذي لا يستحق إلا بالتكليف، ومنهم من يقول إن الواجبات الشرعية لطف في الواجبات العقلية، ومنهم من يقول إن الغاية المقصودة التي يحصل بها الثواب هي العمل، والعلم وسيلة اليه حتى ربما قالوا ذلك في معرفة الله تعالى، وأنها إنما وجبت لأنها لطف في آداء الواجبات العملية، وهذه الأقوال تصور العاقل اللبيب لها حق التصور كاف في جزمه ببطلالها رافع عنه مؤنة الرد عليها والوجوه الدالة على بطلالها أكثر من أن تذكرها هنا الطريق الثالث طريق الجبرية ومن وافقهم أن الله تعالى سبحانه امتحن عباده بذلك وكلفهم لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة له ولا بسبب من الأسباب فلا ألام تعليل ولا باء سبب إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة كما قالوا في الخلق سواء وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القدرية والمعتزلة أعظم مقابلة فهما طرفان قيض لا يلتقيان والطريق الرابع طريق أهل العلم والإيمان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه وهي أن نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتقرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته وأن الله سبحانه يستحقه لذاته وهو سبحانه المحبوب لذاته الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له فهو يستحق ذلك لأنه أهل أن يعبد ولو لم يخلق جنة ولا نار ولو لم يضع ثوابا ولا عقابا كما جاء في بعض الآثار لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا أن عبد فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته ولما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال وحبه والرضا به وعنه الذل له والخضوع والتعبد هو غاية سعادة النفس وكمالها والنفس إذا فقد ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته والعين التي فقدت ضوءها ونورها بل أسوأ حالا من ذلك من وجهين أحدهما أن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا ميتا وكذلك العين تصير معطلة وأما النفس إذا فقدت كمالها المذكورة إنها تبقى معذبة متالمه وكلما اشتد حجابها اشتد عذابها وألمها وشاهد هذا ما يجده المحب الصادق المحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه ولا سيما إذا يأس من قربه وحظي غيره بحبه ووصله هذا مع إمكان التعوض عنه بمحبوب آخر نظيره أو خير منه فكيف بروح فقدت محبوبها الحق الذي لم تخلق إلا لمحبته ولا كمال لها ولا صلاح أصلا إلا بأن يكون أحب إليها من كل ما سواه وهو محبوبها الذي لا يعوض عنه سواه بوجه ما كما قال القائل، من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض، ولو لم يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه، لم يتوعد به أعذاءه، كما قال تعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، فأخبر أن لهم عذابين أحدهما عذاب الحجاب عنه، والثاني صلي الجحيم، وأحد العذابين أشد من الآخر، وهذا، كما أنه سبحانه ينعم على أوليائه بنعيمين نعيم كشف الحجاب فينظرون إليه ونعيم الجنة وما فيها واحد النعيمين أحب إليه من الآخر وآثر عندهم وأقر لعيونهم كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وفي حديث غير هذا أنهم إذا نظروا إلى ربهم تبارك وتعالى أنساهم لذة النظر إليه ما هم فيه من النعيم والوجه الثاني أن البدن والأعضاء آلات للنفس ورعيه للقلب وخدم الله فإذا فقد بعضهم كماله الذي خلق له كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك ورعيته وتعطل بعض آلاته وقد لا يلحق الملك من ذلك ضرر اصلا وأما إذا فقد القلب كماله الذي خلق له وحياته ونعيمه كان بمنزلة هلاك الملك وأسره وذهاب ملكه من يديه وصيرورته أسيرا في أيدي أعدائه فهكذا الروح إذا عدمت كمالها وصلاحها من معرفة فاطرها وبارئها وكونه أحب شيء إليها ورضاه وابتغاء الوسيلة إليه آثر شيء عندها حتى يكون اهتمامها بمحبته ومرضاته اهتمام المحب التام بالمحبة بمرضات محبوبه الذي لا يجد منه عوضا كانت بمنزلة الملك الذي ذهب منه ملكه وأصبح أسيرا في أيدي اعاديه يسومونه سوء العذاب وهذا الألم كامل في النفس، لكن يستره سكر الشهوات، ويواريه حجاب الغفلة، حتى إذا كشف الغطاء، وحيل بين العبد وبين ما يشتهي، وجد حقيقة ذلك الألم، وذاق طعمه، وتجرد ألمه عما يحجبه ويواريه، وهذا أمر يدرك بالعيان والتجربة في هذه الدار، تكون الأسباب المؤلمة للروح والبدن موجودة مقتضية لآثارها، ولكن يقوم للقلب من فرحه بحظ ناله, بحظ ناله من مال أو جاه أو وصال حبيب ما يواري عنه شهود الألم وربما لا يشعر به أصلا فإذا زال المعارض ذاق طعم الألم ووجد مسه ومن اعتبر أحوال نفسه وغيره علم ذلك فإذا كان هذا في هذه الدار فما الظن عند المفارقة والفطام عن الدنيا والانتقال إلى الله والمصير إليه فليتأمل العاقل الفطل الناصح لنفسه هذا الموضع حق التأمل وليشغل به محل أفكاره فإن فهمه عقله واستمر إعراضه فما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه وإن لم يفهمه لغلظ حجابه وكثافة طبعه فيكفيه الإيمان بما اعد الله تعالى في الجنة لأهلها من نعيم الأكل والشرب والنكاح والمناظر المبهجة وما أعد في النار لأهلها من السلاسل والأغلال والحميم ومقطعات الثياب من النار ونحو ذلك والمقصود بيان أن الحاجة إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه ضرورية بل هي في أعلى مراتب الضرورة وليست نظيرا لحاجتهم إلى الحياة وأسبابها بل هي أعظم من ذلك وأما ما ذكر عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة فهذا ليس مذهبا لجميعهم بل فيهم سعيد وشقي كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأدخل المؤمنين من الصابئين في أهل السعادة ولم ينالوا ذلك إلا بالإيمان بالرسل ولكن منهم من أنكر النبوات وعبد الكواكب وهم فرق كثيرة